له إلى نصر يوفضون خاشعة ندفارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أَنَا بِقَوْمِكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُم عَذَابُنَا لِيمَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون يُغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُم إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى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 أطابعهم في آذانهم واستوشوا ثيابهم وأضروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا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 مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَقْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا فَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ لَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُقُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَطَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِلْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَتَرُوا مَتْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ هُدًّا وَلَا تُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدَ ضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا قَطِيئَاتِهِمُ يَقُولُ فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالُوا ثُرْ رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمومنين والمومنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا